فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 110 فأغويناكم إنا كنا غاوين 111 فإنهم يومئذ في العذاب مشترفون إنا كذلك نفعل بالمجرمين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 129. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين 120. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين 121. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون.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 117 أذلك خير أَمْ أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين 118 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين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 112. إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين 113. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم 114. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون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 114. كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم 116. عليه شجرة من يقطين 124. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين 125. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البلون 126. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا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 129 فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين بَيْنَهُ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 121 سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين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 121. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين 122. فكفروا به فسوف يعلمون 123. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون